إ ذ ا تعمل تقرير عن ا ل ح ا ل ة ا ل د ي ن ي ة ب و ا ج ه عام قنوات د ي ن ي ة مشايخ حالات دينيه ة موجودة ل ل ا ا اللي ت موجوده ة زي ما م الاضطهادات ل ي في ب ل ل م س اللي ا بدأوا أعمالهم النهاردة م ده كله ق أن موجوده ل ب ا هما عايزون يروحوا ا أن ن ع حمادي علشان ي ش ف و ا أ ح ا الفتنة أو أحداث المخطط ا ث ل أو ص ي ي اللي تم في ناجع حمادي و والأمن ن ناجع تم رفض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 أ ن ت ص ل بالقرار ل ا ذ ي ا ت خ ذ ه ان ل ك و ر س بعض الاقباط استغاثوا دائما فترات طويله ة اللي س م و ن المهجر كانوا حريصين على تشويه ص م ع ه مصر في الخارج وتضخيم ا ل أ ح د ا ث التي تقع على ارض مصر مع أن دي أحداث في أي بلد في أي بلد من العالم مثل نعم فما أن أحداث أي أي كان الشيء المبيت أنه نجح دوارد دي بلد بلد بلاد اللوب الصهيوني الأحداث الشيء المبيد في في هذه في الكونغرس في تمرير قرار في مجلس النواب ا ل أ م ر ي ك ي بقانون الاضطهاد الديني ب أ غ ل ب ي ه ثلثمئه ا وسبعين عضوا لصالح المشروع واعتراض واحد واربعين عضوا عن ما يحدث للأقباط وفي نفس الوقت ك ممكن ا ن م من خلالها تقرير تطلب ق ر ر ي ت التدخل العسكري ل ح م ا ي ة ما يسمى ب ا ل أ ق ل ي ا ت غير ا ل م س ل م ة في مصر صحيح وهذا هو الخطر الشيء الذي أود أن أنبه إليه طبعا الحادثة بتاعة الخاصة التي وقعت في ناجي حمادي تمام لا يرضى عنها إنسان سواء بالنسبة للاهتداء العرض أو القتل ربنا صحوات علمنا ابني إليه على لكن على مثل في يرضى أذكر أود أن أنبه أو أود أن وقعت آدم نعم وضرب رب ا س قال ر ر ب ب ق ن ا ف ت ق ب من أحدهم لا ل اختلنك قال إ ن م ا يتقبل الله من المتقين、نعم. المهم من الأخ قتل أخاه فأصبح من النادمين يعني النزاع ممكن بين أطراف ممكن يحصل النزاع بين المسلمين المسائحيين فالمسألة واخد أكبر من حجمها بمعنى إن المفروض مثل هذه المسائل قتل قول يحصل مثل البلد المفروض من من ممكن ممكن أنفسهم أنفسهم من بمعنى بيحكم لما يبقى جريمة هذه فيه يعني بين بين وبين أن قانون فأصبح أكبر في يبقى بيسعى يحدث عزيزي ا ل ش ر ط ة ورجال ا ل ن ي ا ب ة أن ي ب ح ث و ا عن القاتل وبالتالي ب تدخل أ م ا م القضاء بتأخذ وقتها عقبال ما يتم الفصل فيها الشيء الحقيقي اللي أنا ان ل ل ي أ ا أود أن أنبه أن إليه ج ه ز ة ا ل أ م ن وهي تحاول ان ه تبحث عن الفاعل في مثل هذه القضايا غاب عن ذهنها مجرم مختفي من المسرح دائما ا ل م س أ ل ة يلسقها ا ل ن ي ا ب مسلمين ونصارى حصل اعتداء على الارض بلازم نصراني لقتلي ده بلازم مسلم ف ا ل م س أ ل ة التي أ ش ي ر إ ل ي ه ا في كم كتاب ظهر ة ك ت ا ب ا ل أ و ل اللي هو كتاب بعين الخداع、لا. والجانب ا ل آ خ ر من الخداع كتبهما كاتب ا ل ضابط كان ب ي ش ت غ ل في المخابرات ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة و ب ع د ي ن هرب هو من كندا اسمه فيكتور استروفيسكي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 هدفها الرئيسي إ ش ع ا ل ا ل ف ت ن ة بين المسلمين وبين النصارى و لتقسيم مصر على وجه الخصوص تمام. فل... دي مسألة واضحة. فكان مفروض كذا وقع منها الخمسة الخمس مزار الذين قتلوا إليها المرة الماضية بإنسان طلحت لكن أجهزة الأمن لم تحاول أن تستكمل المسيرة خمسة أسر وألسخت بإنسان أسر نفس أصنعنا أجهزة أن وحصل الذين قتلوا إليها طلحت لكن تحاول واضحة وقع وراءته فكان كذا بني بشريقه ل أ ن هذا ا ل أ س ل و ب من الجرائم غريب على أ ر ض مصر ف ك ا ن يجب ا ل أ ج ه ز ة ا ل أ م ن ي ة د ه من وراء ذلك الصهيونيه ة لأن المخطط ل ا ص ي للدليل جارودي、م. في كتابه ملف إسرائيل、م. اللي هو... نشر 1900. وأيضا في جريدة كيفو نيم الإسرائيلية في 14 فبراير 1982. قالوا إن احنا تمزيق و دكتور هو مورد قالوا ن نشره نشر أننا قل ملف كتابه مصر ما 1900 14 1982 وان ا ل م س ا ل ة المسيحيه ة ي دي الو... ال... ستسهل علينا المسؤولية العمل م س و ل ل ي ة ا وتسريب السلاح والخ... والمخدرات وايضا ما حدث في س ن ة اعتقد ا ل ف ع ه وخمسين كان في ه خ ل ي ة ن ا ئ م ة هنا في مصر طبعا ازدادت الان ا ل م ش ك ل ة اننا ح فتحنا الابواب ل ا ج ه ز ة الاستخبارات ا ل ا ج ن ب ي ة العالم العربي والاسلامي فتصول وتجول بملء حرياتها بملء بحجة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 فالعدو هذا ش غ ل الاستخبارات العدو في ذهنه ا ل ض ر ب ة دي ع لتصرف ش ا ن النظر اول حاجة عن ما يجري على ارض غ ز ة والناس ينسوا غ ز ة وفلسطين ن ب ر ة اثنين ان المفروض نشبك المسلمين مع النصارى ل ا ن دولا ي ق و ل و ا عشان ده من اجل العرض و ا ل ت ا ن ي ي ق و ل لا هذا ساري في كذا يقول يا أجهزة الأمن الايد الخفية الامن اجهزة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 ل أ ن العدو الصهيوني كما ذكرنا ا لو م الماضية ر ة يقال ل أن قدر لليهود أ ن يقيموا دولتهم من النيل إ ل ى الفرات ويجمعوا أ ق س ى ما يجمعوا كامل وعشرين مليون من يهود العالم أ ق ل د و ل ة م ح ي ط ة بالكائن الصهيوني ممكن تصبح ثمانين مليون وهي مصر قال علينا يشكل خطر ف إ ذ ا لابد من العمل على تمزيق مصر مزقهم الله و كل ممزق يشتغلوا إيه على على ا ل ف ت ن ة ا ل ط ا ئ ف ي ة في ناس نفوس ض ع ي ف ة احنا حريصين على و ح د ة الامه بمسلميها ومسيحيها ي واحنا عشنا ي في اربعه عشر قرن يعني خلي بالك يا استاذ م و ل ا من اربعه عشر قرن من الزمان、نعم. يعني احنا ا لامورنا م فيش يعني كلنا ع ا ش ي ن س ك ن ي ن مع بعض و في الجامعات مع بعض و في حياتنا ا ل ع ا م ة مع بعض لكن فيه هنا فيه إ ذ ن أ ق و ل ا ل ع د و الصهيوني بس قبل أن يعني حتى لا يستغرقنا الوقت في ق ض ي ة دمش ل الملف الوحيد الجروح ذ ي يعني, يعني المفتوح ا ل التي فتحها نعم نعم ليس الجرح الوحيد جراحاتنا تنزف ا ل آ ن على أ ر ض ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة لعلنا نسمع نحن الان ل عن ل ج ن ة التحقيق ا ل ل ي ج ا ق و ن ا به ولم ن ن س ا ش ما يجري أ و ل ا على أ ر ض فلسطين نعم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 والعدو الصهيوني يشوف خدر, الـ خدر الـ الـ الـ الـ الـ الشعوب العربيه اين العربية فين فين نصره فلسطين ي ع ن ي عظم اوامر الله ربنا ج ل ن ا حمايتها ف ر ي ض ة وتحريرها فريضه ة شوكة وكسر العدوان لو انتسلنا لامر احنا ل ل وكسر ن ا ش و ك ة العدوان الصهيوني وحررنا فلسطين والقدس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 الحصار على إخواننا ب ما يدبره س م ى ش ا ه ت ض و إشارة إلى ما ي ب العدو ما يجري على أ ر ض نيجيريا لوين ا ل أ م س فقط مذابح م س ت م ر ة في نيجيريا ط ي ل ة الشهور الماضيه ة وكل د لأن ياد الموساد تعمل في أفريقيا وتعمل في السودان وتعمل النهاردة حوالي تخلق أفريقيا يد في في في أريتيريا تسع عسكرية قواعد للبحر عشان تخلق المدخل الجنوب للبحر الأبيض المتوسط、م. و ا ل ا م ة ليست هنا ا ل ا م ة خارج ا ل خ د م ة سبحان الله ي ع ن ي س هذا فقط ا ل ل ي ب يجري ا ل آ ن في ج ز ي ر ة العرب ولم ا لك يكن ه ن ا ش لجنه بقى د مطلوب من قام م ؤ ت م ر في لندن دولي تحضره جميع الدول لماذا ي ه ن ل ل ي ل ولا خليفة المسلمين؟ م م ؤ ن ن ي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 بعد الاتصال أ سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ك م وبركاته ان شاء ا ل ل و ر ج م ا ل م ن و ر و م ن ع ل ى إ ن شاء الله م ن ع ل ل ى ا ق ن ا ا ة ل ر ح م ة نعم نعم ز ي الإخوة الأقباط ل ك ه برضو ودول و إ خ ا ت نعم ا ن و ب ع د ي نعم ز أقول ك ة الصغيرة كده أزولها نعم نعم نعم نعم نعم نعم ل نعم ة نعم نعم نعم نعم ل أ ن ه طبعا دول إ خ و ا ت ن ا و إ ح ن ا منقبلش يعني إ ح ن ا منقبلش ادم منقبلش ح ا ج ة على نفسنا منقبلش على غير نعم ويعني ن ت م ن ى الخير لمصر ان شاء الله شكرا ن س ب ة من أ ي ا م ا ل إ غ ر ي ق يعني كلمه ة اجبت معناها أ ق ب ا ط وكان ده بيتقال على الشعب المصري كله فطبعا إ ح ن ا ا ل و ق ت ي مابقيناش تحت الحكم ا ل إ غ ر ي ق ي و إ ح ن ا مصر م ن س م ي ة في القران الكريم من أ و ل ما خلقها ربنا سبحانه وتعالى ليه مازلنا ب ن ف ر ع ونقول ب أ ق ب ا ط وبنقول مصريين مسلمين المفروض إ ح ن ا كلنا نتقال مصر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 انا اشكر الدكتور جمال بشكرا جزيلا ا ي و ة في ا ل ب د ا ي ة انا والله كان لي استفساري ك ولكن بس عتاب البداية بتقدم بالعزاة الاقباط استاذ شوية ايوة امورين الاول للاخوة لي صغير يا يا في في انا نجا ملهم م د ح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 وكل الكل د هذا يعني أنا قبل عايزين, ان... عمل عايزين عمل أنا قلت جماعي س ملهم ع ي ي جماعي الجماعي العلمية يعني ز ن عمل هو ل حاضر حاضر ربنا رب دقائق يكرمك رب ه الامم أ خ ت ل ك ر ي ة بترى إن ا ل أ ة ن التي ئ م ة ا أ م ة ا أ س تجري ا الأمة, نائمة الأمة, تائها أستاذ ملهم الأمة ليست على مستوى الأحداث الأمة لاختار المحدقة اللي ذ ملهم مستوى مش مدركة ليست على ي ب على أ ر ض الجزيره ة جده خطير في نيجيريا في, في, في, في, في افريقيا في, في مصر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 نعم يا لو لم يكفينا مؤتمرات نعم والله كل يوم في م ؤ ت م ر وكل يوم المشيخ اللي, موجودين, هم في المؤتمر ده هم اللي موجودين في المؤتمر دا ل ويخرج ت ي كلام من هنا والكلام واحد ا لا, لا اتكلم عن المؤتمرات اللي ا ل ت ط ن ي رسميا ع أ ن ا سمعت اليوم ا ل ن ه ي و ب سمعت ذراعه اجنبيه فاذا أ ح د ا ل ق س ا و س المصريين يتكلم يقول المشكله ف ت نهايه ثمانيه وثلاثين س ن ة من اربع عشر قرن م م ك ن يحصل شيء وارد لكن أ خ ط ر شيء أن نحن اننا يجب د ر ك أن نحن حرصين احنا احنا تعلمنا من, من ر س لا محمد نحتاج م ومن الى تهاون ل ولو ب ش ت ر قلم ا ج ا ء به يوم ا ل ق ي ا م ة بين عينيهما ياس م ا ل رحمه الله ربنا دل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا من قتل نفسا بغير نفس ن او فساد فرد فكانما قتل الناس بغير ض ه م ل ك نفس م ت أنت ر أخطر شيء أنك ت ق وحرمت ي بالأجنبي على وذلك ن ن أمتك لذلك ص وإحنا لنا على ف ك ة علاقات ع ناس طيبين نذكر ن الأب ا س ب ي في ناس طيبين ناس وناس وعقلاء ع م ت دماؤهم ل ة ل ل ل ب ا ع ق ن إ خ واموالهم ن ن ا ا ل س ي ي ي ح ن أ ي ض ا ع ل ن ا ء هذه ا ل أ م ة يجلسوا ويطرحوا المسائل على بضعه ي بسيطه ف ي ض ع و ا ب ط الحط ضوابط ش ر ع ي ة لكن ا ل م س أ ل ة ن س م ح ل ل غ غ ا ء اليومين ا ل ل ي فاتنا شفت ان ل ش ب ب بقى ا يلبس ا ل ش ي ر ت وعليه الصليب وجنب المسدس أنه ي ت س لان ل ا ل م س أ ل ة مش ص ل ا ع بين دينين لا يؤمر الاسلام يؤمر بالصراع مع المسيحيه ولا المسيحيه ل ا تمر لكن عندنا لا إ ك ر ا ه في الدين لا نكره أ ح د عن ا ل إ س ل ا م ولا أ ح د يكرهنا على, الإس... على غير ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا علاقتنا ل ي س أ ل ة عنها صراع ديني ده وعدوان يعتدى خناءة خناءة ممكن تحصل بين اتنين ممكن تحصل بين إن... إنسانة عليها تحصل تحصل ف ت تضخم س ويسور المسألة و وارد ر أهلها ده وارد لكن تضخم المسألة... المسألة ان احنا اعرف من ا ل م س ؤ وراء ل من و ذلك هناك ايدي ا ج ن ب ي ة خ ب ي ص ة اللي ب تتحرك الان من ي اتخذ ل ل ي القرار في الكونجرس ا ل ص ه ي و ن ي ة هي ا ل ل ي ب تضغط نقل ه الصهيان وهم هذا م من ن اللي اتخذوا التحويل السفاره ق د ن ق الامريكيه الى القدس ا ذ ا نحن في ايدي خ ب ي ص ة اجنبيه ة بتقول للمخططات ت ت م ا ع م هم بالدليل قالوا كده ا ل م س أ ل ة في منتهى لكن ا ن ا لا اريد ان اطيل على ا ل س ا د ة المشاهدين لكن هو البرنامج المقر... ال... ال... ال... ا ل ل ي نشر ه جارودي、أي. في ك ت ا ب ه ع ش ا ن ه جارودي ر ج ل فرنساوي、أي. وكتابه ده نقلا عن ا ل م ن ظ م ة ا ل ص ه ي و ن ي ة ا ل ع ا ل م ي ة في اجتماعها الذي تم في القدس سنه ة 1982 م. ماذا م قال الرجل يعني بارك ر يعني في ع جال كده ا ل س ي ا س ة ا ل خ ا ر ج ي ة ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة التوسع وتكلم في مذكراته جال ناخذ اتصال عما ل ى نرجع مع الدكتور جمال استاذ ل أ اسلام ل السلام عليكم السلام السلام عليكم الله السلام عليكم وعليكم ورحمة وبركاته ورحمة الله, ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بخروف موضوع أ س ا ل الله ع ن و ا ح د صفوف المسلمين و ا ل الأشرار سؤال عليه ولا ع عندي يعني عن موضوع ر بشر ريت ا يا تجاوبني ا ق أمين وأخي يخرج ل ح ل ق ة بس بجد س أعرف م ا ب ق ة ا ل م م ز ا ر م ن ف ا ز بيها اللي م ش ا ر ك ب ي ه الاشرار ابن ش ي خ حمد ح س ن و ي يوسف معاطي خ بس ع بجد ن ف ف م ن ز زعتهم بيها هي يوم يا ريت يعني قناعة الترحمة العرفات حاضر حاضر ا لأن أول تقولون من ح ض حسن السلام ا ا حسن س ل عليكم شرعات وبركاته يكرمك الدكتور منور يكرمك مرحبا بكتور الغرب نعمة نعم فعلا وعند وعند الله أهلا وسهلا أهلا بيك تفضل الله يكرمك تفضل في الحمد تفضل في جمال, جمال منور تفضل الله يكرمك يا جمال النسبة تتكلموا كان فعلاً الغرب كلها أستاذها تفضل تفضل تفضل تفضل لله للموضحة بلد فيه مستوية بيك في أ ن اذكر بس أ برضو المؤرخ ق قاله ا الكلام اللي ا ل ل م ي ن ك ا ستيفان نيل قال في العالم ا ل إ س ل ا م ي دولتان يمثلان أ ك ب ر أ ه م ي ة لحركتنا هما باكستان ومصر وسقوط احداهما في قبضتنا يعني إ ز ا ل ة أ ك ب ر عقبتين في طريق ا ل ت ك ش ي ر ب ك ن ي س ة المسيح لحمزه وطبعا جارينج في جنوب السودان قال كلمته ا ل خ ط ي ر ة ان ل ل ي ب ت و ى على ان مصر مقصوده فعلا والاسلام عموما、لا. مش مسألة الاسلام الاسلام مهمتنا كانش فأنا المسألة وأتمنى لا فقال السودان هو الإسلام والعروبة الى فتنة انك طائفية ضوابة فلتكن تكون الكم فيه هي في ضربة الاحتفاظ بهذا المفتاح حتى الصحة اصلا يعني حصل اللي حصل يركزوا يعني التركيز يكون بغض في أ ص ل ا ل م س أ ل ة السبب لو اتمنع ما كانش لا يجوز ان يكون ست... في ة كل طائفه ي الجاهل ا و ف ي ه ا ا ل أ ح م ق و ف ي ه ا ا ل ل ي ب يتعدى الحدود وهل ف ي ا لا م يسال م علماء ايه اللي حصل وبعدين نشوف الصحابه جزيلا يعينكم الله انا ان ر شكرا فيكم جزيلا ويبلغكم ن ن من كل شر يا رب الله مامين انا وندخل ان ا ا وإياكم البلد يا الله شكرا جزيلا السلام شكرا جزيلا هو هو يا على على جمال أنا عايز ارجع على حضرتك وندخل للمخططات بتاعتهم ويحفظ هو دكتور بتواريخهم وبالمخططات الموضوع قوي عليكم عليكم اللي عايزيها بيكبر كل بركز مسألة مهمة بكلامهم هم مش ملاحظ لحضرتك حادث على رب شر تم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 وفتحنا بلادنا على مصراعيها و ع ط ي ن ا ه م الولاء ومكناهم من أ و ط ا ن ن ا ومكناهم من مقدساتنا ف أ ص ب ح ت ا ل آ ن ا ل م ش ك ل ة ا ل خ ط ي ر ة وعملنا معاهم تحالفات ا س الل ت ر ا ت ي ج ي ة فالمشكلة المشكلة شايف التي واضح الآن ما ما قال للأخ الكريم للأخ أنت تنحصر يجب زي زي أن أن ن ع ف ن ا أسر أ ح ي ا نعم ا ً يقتلوا ب ض ه ب ع ض ا ً م ن ا ل م س ل م ي نعم ن نعم ف ا ل م س أ ل ة م ح ص و ر ة ل ك ن ا ل م ش ك ل ة يجب أ ن يتحدد ا ل آ ن نحدد ا ل آ ن اللي ا بيحل ل م ش ك ل اللي ة ع ا و ز ي ن يقضوا ع ل ل ى ا ف ت ن ة في م ه ه د ا ل ا ز م نعم ر ف نعم ا ل د و و ن الصديق نعم لما ا يتحدد ل ع د و م ن الصديق هدرك م نعم الوراء هذا نعم نعم نعم نعم ن ا ل م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ر م نعم نعم ن ا م نعم نعم نعم من سوريا السلام عليكم وعليكم السلام أ ه ل ا وسهلا يعطيك العافيه يا استاذ ملهم الله والله يعطيك العافيه للدكتور جمال عبد الهادي والله、أحياني. ما ه م تخلق اصور ما شاء الله عليكم و أ ن ت يا أ س ت ا ذ ملهم يا نجم ا ل ش ا ش ة الله يبارك الله يكرمك الله يخليك يا رب أختي من شان أ خ ت ي أ ح ل ا م شوي اتصلت هي عم تحكي من شان أ ه ل غ ز ة لا. وقبل أ ن ا شايفي يعني برامجك ة تابعة عم ي و السابعه أ طيب يا أخي إش بيطلع بإيدنا غير الدعاء يعني أنا يعني كتير يعني بنفعل بلوقت اللي كتير بسمع يقول ك حكيت طيب يعني ما بعرف أختي بعرف مرجع من ما مصر عم ت إنه إش هلنا عن م ل و ا ي ع ي ه ا ا ل غ ز ي م ا بيطلع ب ي إ د ن ا غ ي ر ا ل د ع ا والله اللي ء يوقت منشوف أهل إنه غ ز ث بيدنا ن ب بيطلع ب ك ي يعني إش إ غير الدعاء والله يشفيكو كل خير استاذ ملهم من بعد إ ذ ن ك بدي رقمك الخاص في فرانتا اتفضل أفنه عليكم عليكم عليكم لكلمشيك كنترول ممكن بن الأستاذ أستاذ كريم وسهلاً والله السلام السلام السلام أهلاً جمعاً أحمد أحمد أ ل ا يرى الشيخ أ ن الخطر الشيعي أ ص ب ح أ ك ث ر من الخطر الصهي، الصهيوني ا ل أ م ر ي ك ي و خ ا ص ة في بلاد الرافدين وبلاد الشام وحتى مصر و خ ا ص ة م ن خلال م ح ا و ل ة نشر المذهب الشيعي وجعلهم يتغلغلون في وسط أ ب ن ا ء السنه ة وشكرا والمذهب الشيعي أنا, أنا،, أنا بالي المذهب السنة إما أخذت يعني بس ي إ هل تعليق على ا ل حلقات طيب لا أعلم. نعود د ك ت و ر جمال في المخططات نعم احنا تكلمنا لكن الان النيران انا بقول دكتور عشان أي تعرفنا أي من العدو ومن لكن عشان نذكر الناس الان يعني طبعا اعوز العدو اشعل العربية العدو العالم المخططات الامة مخططة المفروض مثل لما والاسلامي اقولي الصغير اود هذا القلوب تتوحد خطر قلب بقول يبقى العرب دكتور في في في قادة المفروض ده اذا ل م ف ر و ض ده إ م ا ك ا ن و ا يلتقوا الآن ويتوحدوا ا ل آ ن ل م و ا ج ه ة ا ل أ خ ط ا ر والتحديات م الخطر يتا ت ق و ن ده يتهدد أ و ط ا ن ن ا جميعا قلب ا ل أ م ة ا ل قلب ل ع ر ب ي ة ا أ م ة الاسلاميه إ س ل م العالم ي يا ة بالإضافة قادة القلب واجبنا الأطراف فإذا ا إلى نقول ل إ اعتصموا ا بحب ل ل جميعا أمتكم دينكم تداعوا ولا تفرقوا تداعوا لنصرة أمتكم نصرة دينكم وقاتلوا وواج... المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه ة ف لابد ان ندرك ا ل آ ن وهذه مسؤوليه الاخت التي ب تكلمنا م ن لا نملك الا ل س الدعاء استعن بالله ولا تعجز. تعجز. إحنا مليار ونصف ب ن في الم... في يلعب, بنا. يلعب بنا. فين ثقل هذه الأمة فين خير أمة للناس المفهول ع بنا فإذا هذه أمة من خير أخرية هو تحديد اليهود اعداء لنا ولا شد الناس أعداء اليهود هم الذين يثيرون الفتن وهم يمتطون ظهور العال... الدول الغربيه ة ويمططون ظ ر المنظمة ا ل د وغالب ل ي ة و ا ل أ ن ظ م ة ا ل ح ا ك م ة في بلاد العالم بمؤسستها ا ا ل س ي ا س ي ة و ا ل ع س ك ر ي ة والاعلاميه ت ع ل ي ي م ة و ل إ ة إذن لازم نحدد ي ي ب هنا أن لن, لن عند مننا إخوان نعم لازم يدركوا العدو فهذا يستلزموا يا يا قادة العالم العربي يقف حد كلكم راع وكل ا ل مسؤول عن رايته نحن في خطر وما حدث س ن ة س ت ة وخمسين و س ن ة س ب ع ة وستين و ث ل ا ث ة وسبعين وما يحدث الان آ ن إ ذ ر ا هذا لازم مجرد إن ننتبه إلى الأيد التي تلعب في الداخل مع الحوار بين أطراف الأمة ستنتهي مشاكلنا لكن إذا ظل العدو يدعب في أدمغتنا أبنائنا معنى مجرد مع وأدمغت تلعب يدعب أن ننتبه بين ستنتهي لكن إلى ظل في في ويظل هو الذي ي س و ل ويجول في بلاد المسلمين ولاحد يقول له ما كانت انا اعتقد الامر يحصل يعني ملات علينا يحدث احمد عقباه ويجري سيحصل الاستبداد ا الدكتور الاليات تتعطب قلنا يعني هو كما ا الاليات هو الله اللي هو د ك ت و ر ملف إ س ر ا ئ ي ل ي جارود قال كده نشرت مجله فيلم يجب شوف كلام、ما. جارود ل ل م خ ط ط بتاع ا ل م ن ظ م ة ا ل ص ه ي و ن ي ة التدخل المنظم والعام ضد أ ن ظ م ة الحكم في جميع البلدان ا ل ع ر ب ي ة ب غ ي ة تفكيكها وتفتيتها بما يتجاوز نطاق كل الاعتداءات ا ل س ب ق ة ومشروع بمثل هذه التقامه تؤيده الولايات ا ل م ت ح د ة ا ل أ م ر ي ك ي ة عشان تعرف ا ل ط ر ا ب ط ت أ ي ي د ا غير مشرود ه هذا الصهيوني إنه يهدد نستشهد به كلام وغير محدود سيؤدي ولا شك ولكن كان الفرنساوي ولا إلى خطيرة ليس من جانب الدول العربية والإسلامية في حسب ولكن من مجموع بلدان العالم السالس للرجل بالأمة هذا المشروع الصهيوني لا يتعلق العالم الشعوب والنص جارود انتفاضة جانب جميعا الذي محدود من من مجموع محدود من بجزء وغير خطيرة نظر سيؤدي عند في فقط حسنة حسب ل وهذه منظمة ا ل ص ي ي العالمية、نعم. يدل الصهيونية ينون و ن ن ة الزعماء على ت ف وهذه التطلعات ا ل ا س ت ع ل ا ئ ي ة ا ل ن ا ب ع ة من جنون ا ل ع ظ م خ ط ي ر ة جدا لانه قد اتضح و ت ب ت حتى الان ان د و ل ة اسرائيل تنفذ ما سبق ان اعلنت عزمها على السير فيه طيب اهم الفقرات استعاده سيناء ب ص ر و ا ت ه ا هدف ذو اولويه ولكن ا ت ف ا ق ي ة ك ا ن ب ديفيد تحول الان بيننا وبين ذلك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 ي ع ن ي نتكلم عن ت الوضع ل ا ا ق ص ا د ي ويجيب ا ل م س سيؤدي أ ل القبطية كل ة هذا ل م ج م و ع ة منظور تدفع باسرائيل الى التدخل في مصر فمصر لم كلام تظهر بسبب سنة نزاعاتها الداخلية تعد بدأت ده والمسألة سنة؟ والأمة لا تأبه لا تقرأ المخطط ولقد إ ذ ا قرأت ا ف ه كلها ا وثابت المشكلة لما تفقمت الأمة العربية ت تفقمت ت لم ع ف ماتت ص ر بسبب ن ز ع ا ه ا الداخلية لم ع د تشكل ب اسطوره ل ن ب ة مشكلة لنا استراتيجية مصر ز ع ي م ة العالم العربي لم تمت و يا مجرم إ ن شاء الله باقيه بإذن ا ل ل ولن تموت باذن إ ذ ن ل ل ه ب إ الله بإذن ل الله الذين يحدون الله ه إن يحدون و و ر س أ و ل ئ ك في ا ل أ د ل ي ن وفقدت مصر خمسين في الميه من قدرتهم وسنستطيع بعد أ ج ل قصير أ ن نستفيد من استرجاع سيناء يعني سيناء في خطر لابد من حشد ذهب من ب ا ل م ق ا ت ل ة ب ا ل س ك ا ن م ا يبقى الطريق مفتوح ع ش ا ن العدو يشرح ويمرح、مم. مش قواعد ت أجنبية و و ق ا أ ج ن ب ي ة غزة مين بينمو بمصره ثم اللي يدفع العدو. إخوانا في غزة هو الأول. عنين عنا إخوانا العدو؟ الطفاع الأول الطلاب سيناء ثم قال إلى هو قط ه وقد ف تستفيد مصر من ص خاصين ع ب جلال أن ت ت س من استرجاع سيناء、نعم. ولكن ذلك لن يغير من ميزان ا ل ق و ة و ك ي ب د ا واحد اصبحت مصر ج ث ة ه ا م د ة و خ ا ص ة إ ذ ا خ ذ ن ا في الاعتبار ا ل م ج ا ب ا ه ة ا ل م ت ز ا ي د ة والمسيحيين ت ص ا ا ع د ة بين ل م ل م ن و ا ل م س ي بها هذا هدفنا هو تقسيمها إلى قليم جغرافية متتابعة في التسعينات من قليم سنة أن يكون ويجب في إلى متباينة ولن ي جغرافية ي م ا ت ب ة في ا ل ت س ع يعني ي ن كانوا ا ا ت م خ ل ت س ع ي ن ا ما ت قدروش بلدان د ا ا ي ة ق ر ن نفزهوش ما ل ل و و ق ت ي د خ في ي هذا العقد ع ي يسعون تنفيذ إلى مثل فإذا ت ا ا ليبيا م ر ك ز ة فلن ل ت س بلدان ز ل ي ي ب والسودان وبلدان أ خ ر ى بعد ذلك أن تتفكك التحلل وتشكيل ي ص ب ه ا ا ل ح ل ل و ت ح ك و م ة ق ب ط ي ة في مصر العليا وطبعا كان في ح د ث م ه ا ح د ث ت القصر عشر على أ و ر و ب ا ل و إ ق ا م ة كيانات ص غ ي ر ة إ ق ل ي م ي ة ومفتاح تطور تاريخي ي ؤ ه ر ه حاليا اتفاق السلام ولكنه تطور آ ت ى ل ل حال له ثم تكلم الرجل تقسيم لبنان إ ل ى خ م س ة أ ق ا ل ي م ي بي ن الفاسد حشود على صحيح صحيح. جنوب لبنان وخطر ك م ا ن في خطر على سوريه ا ودولا مش اخواننا سوريا دي. الكل, الكل, الكل, دولا مش اخواننا. الكل واحد. طب طب دولا اخواننا دي د لماذا مش مش يلتق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 لماذا لا نتوحد ي هذه ا ا دي ل ش ر ع ي ة ا ل د و ل ي ة كيف تتحد ا ل أ م ة ا ل ل ل س ؤ ا ا م ب ا الآن ش ر ك ي في تتحد الأمة في ظل هذا التمزق والتفرق والتشرذم في في ل الكل من الكل م السلام ع عليكم. عليكم السلام استاذ ملهم كيف تتحد ا ل أ م ة حينما ترجع إلى ك م ا ي ق و ل فضيلة ا ل د ك ت و ر ح ي ن م ا ترجع الأمة الى أ م ة إ ل كتاب ربها وسنه ة النبي النبي والدكتور جمال وحضرتك عارف جيدا لا, وكل المشاهدين لا يفقى هنا إلا لغة واحدة لا. لغة القتال هنا واحدة يفقى وأقسم ا هناك عشرات من الآلاف من الشباب ل ل ه أن من من ت تراق م دماؤهم ن ن أن و تحت عتبات أمام عتبات المسجد الأقصى المسجد ولكن تعلن ا ل أ م ة ويعلن ع ا ل م واحد ويعلن حاكم واحد وارفع علم ا ل ج ه ا د ستتحد ا ل أ م ة و ل أ ن أ ط ف ا ل غزه يسالون أ أ ل و ن ط ف غزة ي س أ ل ب أ ي ذنب يقتلون تبدو شوارعنا بلون الدم والكهان في خمر ا ل ن د ا م ة نائمون هذه كلاب الصيد هذه كلاب الصيد أ ط ف ا ل غ ز ة يسالون أ ل و و ن خ ر ج في ا ش ا ر ر ع ي ص خ و جيش اين ل ت ا ر ج ش التطار, جيش التطار أبواب ا ل يدق ي د م ة المدينة يدق ويزحفون أبواب كهان ا أحفاد ل ط ع و ن ل ك هلاكوا و و ا أحفاد الصغار على جيش ج ي ر ز م أ ط ف العرب غزة زنب يسألون بأي زنب يقتلون أين ل كهان ا ي امام امريكا ت ق اين م صلاتهم ف س ب ح و العرب يا ليت العرب يسمعون ويا ليت العرب يتحدون متى يفيق النائمون, متى شكراً, يفيق جزيلاً؟ النائمون؟ شكرا جزيلا شكرا جزيلا, شكراً جزيلاً كلمات شعر الشيخ ن ا الحبيب الشيخ محمد ح س ن دائما ي ذ ك ر و في هذه حينما يتكلم عن القدس وعن فلسطين وهو يذكر ا ل أ م ة ويحث ا ل أ م ة على م س أ ل ة ا ل و ح د ة وعلى م س أ ل ة ا ل ع ت ص الاعتصام م و ع ى تنفيذ أمر ل ل م ك و ا م و بحبل ربنا سبحانه جميعا بين قلوبهم ب تتحد حقول الله ولا الأمة؟ وتعالى قال لو الأرض ألفت ولكن الله جميعا تفرقوا ما جميعا ما إيه؟ ه كيف يعني في ي أنفقت ألف ن ا ل م س ا ل ة تحتاج ع و د ة إ ل ى الله و ت و ب ة إ ل ى الله ونستشعر اننا إ ح أ م ة و ا ح د ة كالجسد الواحد إ ذ ا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى إ ذ ا اشتكى إ خ و ا ن ن ا في غ ز ة إذا اشتكى إخواننا اشتكى في مصر اشتكى إخواننا في أ ر ض ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة اشتكى إخواننا في, في, في نيجيريا كالجسد الواحد إ ذ ا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى يعني الخطر الماحق ده أ ل ي س يعني كافيا لكي تجتمع ا ل أ م ة ل م و ا ج ه ة الخطر الداهمي ن نواجه الآن الغرب الآن الغرب الآن س ت ت ط ي ع الغرب الغرب ا ج ع على اجتمعوا على يبعثونا عشان نعم قلب رجل、واحد. المفوضية الأوروبية والأمريكان اجتمعوا على أمتنا. هل الآن يسير؟ كما أن يتحركون كون لجنة الاضطهاد الديني الأحوال الدينية نعم. بتكلموا الاضطهاد يسير تحركون واحد كنوا أمتنا كما تفقد ي أن أنتم القتله ا ل ل ي تقتلوه م وقالتهم لتموهم في العراق و ا ل ف ت ن ة ا ل ل ي اثرتها في جيب ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة وما يجري على أ ر ض باكستان و أ ف غ ا ن س ت ا ن وما يجري على أ ر ض نيجيريا الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة انتم اللي بتتكلموا عن, ال... عن الاضطهاد الديني و... و... وما كان بين البروتستانت والكاثوليك و, و... و... أ ع ت ق د في م ر ة ا ج د ا د الاعتداء الكاثوليك على البروتستانتي درعيس البروتستانت اللي ب يعتبر ان ا ل إ س ل ا م عدو ا ل أ و ل لكن ل م ا استغاثوا بالسلطان سليمان القانوني وقالوا ان الكاثوليك يعني أ و س ع و ا قتلا فنحن نستجيل بك إحنا داخل من رعايا الدوله العثمانيه ق ر و ا البرستانت على ن غير ي د م حمزة أمتنا حسن قلت ده وحينما ي ع ن ي دي مسألة ل ا ز م ننتبه إ ل ي ه ا ف و ح د ة ا ل أ م ة ف ر ي ض ة المصائب ا ل ل ي ب تحصل مش ك ا ف ي ة أ ن تجتمع ا لان س كل واحد ه يجعل بقضية أنت ت و أو ح د ك يعني ا ل م مسألة س أ أنتم ل على ل ة شخصية دي كيفك ا ق ا د ة والزعماء مطالبون شرعا أ ن يجتمعوا ويتوحدوا ل م و ا ج ه ة الخطر رب الله ا ق واعتصموا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم ل م ح ي ك م وعلاموا ان الله يحول بين مال ق ر ب و أ ن ك م اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلوا منكم خاصه ة فتنة اتقوا المفوض الآن الخطر الماحق إذن د كافي أقول أين أنتم يا قارة العالم أين الإسلامي أنتم الخطر مش بس على بيت المقدس وشعب غزة حاكم ادعوهم إ ل ى ك ل م ة سواء مش القضية لا تتصور ان المعلومات ا ل أ م ن ي ة التي تقدمها لك الولايات ا ل م ت ح د ة ا ل أ م ر ي ك ي ة وبريطانيا ماذا تفعل بها؟ تزيد ف ع ل بها؟ ت النار اضطراما حاول لا حاولك ت الأمور واحرصوا لا تذهبوا هذا العدوان إلى مؤتمر لندن مؤتمر مؤتمر سيكرس、العدوان. وسيجبركم على توقيع اتفاقيات بالتدخل العسكري باذن إ ذ ن بدون أزن أو بطلب جل ل م س ي ة قال إحنا ب او ا يعزلوا مصر عن السودان بدون الله عليه、وسلم. يا و على اذن عنه ع وأنتم م س ف إ ذ ا ا ل م ف ص و إ ح ن ا نطلع العالم ا ل إ س ل ا م ي ق ا د ة العالم الظروف ا ل آ ن خ ط ي ر ة ت د ا ع ت علينا مجرم ا ل أ ر ض تداعوا علينا كما تداعى لاكلت ولا قصعت المجالات الرسمية ويتكلمون ويتبحثون ا ل ف ك ر ة ب ا ل ف ك ر ة واعتقد ع ن د ه م عقلاء ونحن عندنا عقلاء لكن لا يسمح للغوغاء أ ن ي ج ر الوطن إ ل ى هذه الاله أ د أستاذ د ك ت و ر جمال عبد الهادي ربنا يبارك فيه ويعزيز من, من يستجيب لهذا النداء الطيب يا رب、ممين. يا رب ربنا جاوبزا حسناتكم يا رب لكن فيه انا في استفسار كنت ع ا ي ز بس ا س أ ل ه ي ع ن ي ه فضلت الدكتور جمال عبد الهادي جزاه الله كل الخير يعني رفع حماستنا و أ ي ق ظ ن ا من كثير من الرقاد الذي كنا فيه الحمد لله وزاد من تعاطفنا الجامد اللي هو موجود بفضل الله مع اخواننا في、نعم. فلسطين وفي غ ز ة وكل ف ي هذه الاماكن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 ظهر فعلا من حوالي سنوات قليله بشكل, بشكل مرعب جدا جدا المسلمون ليس لهم دخل ا في هذه الفتنه ة بالتأكيد ب ا ل ن ا تماما والله يعني كلنا في المساجد وكلنا كالمسلمين الله الفتن خلال هذا البرنامج ونخلال القناة الطيبة هذا المنبر الجميل لداء المسلمين المسيحيين الفتنة ي يعني في ملتزمين يعني ة من من وجل نوجه وكل إلى لكل هذه هذه هذه عز نأبرأ فنحن مستو رضا مستو رضا و انا ض م صوتنا الى صوت فضل ي ة الدكتور جمال حتى ي فيق الناس و فيق المستحيل ربنا يكرمك ا ك شكرا سازمحمود شكرا جزيلا ا ل و خ ت ع ا ئ ش ة السلام عليكم مواليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا كل الاحترام لك و رباعي فيك شكرا جزيلا、سهل. اسمح لي, اسمح لي اوضح توضيح بناء على مكالمتين من إحدى, الاولى من احدى الاخوات م د ا خ ل ة كانت فيها لوم للقنوات ا ل ا س ل ا م ي ة انهم ا ز ا ل و ا يتحدثون بالجنه والنار كثيرة و ع ل م و و ن ا أشياء كثيرة تناولوا قضايا الساعه ة يعني ذ ه إسرعانة و تناولوا ه ن ناس ل قضايا م هذا أولاً. في جاءت من أ ل ن و الساعه الخطر ا و ن ي هذا ك تناولوا ل ل م د يريد ا ا أنكم ت س ل قضايا الساعه ا ي ل سأل د ك ت جمان ولكن الورقه التي أ م ا م ه ان مصر ك د و ل ة كبرى أ ص ب ح ت ا س ط و ر ة لا هذا مستحيل نقول علماء ا ل أ م ة ن ح ن الشعب المسلم حينما كان الشعب العربي نحن لازلنا نرى ان مصر ق ي م ة ومصر دوله بالنسبه ة ل ن ا هي يعني رأس لنا ع ا الإسلامي أقولها ل م ي من المسلم موقف مكاية وحتى يزيز به عدو. نعم الاتصال مدخلة قيمة جميلة الإنسان الاتصال والله دوقف عدو يزيز حتى به بكطع نتصال أخي ح سلام ا س ل عليكم وعليكم السلام وحركاته الأستاذ ملهم. أهلاً حسام. حي حضرتك على ل الرائع الله ل ب ر ن ا جزاك ا م ج ك حي د و الدكتور ر جمال حقيقة الدكتور جمال يعني فينا يعني حاجات فينا حقيقة صحة يعني يعني ي حقيقة نايمة ولا حاجة ولكن هي في كل واحد مسلم في الدنيا دي كلها مش في مصر بس. اللي ذكرها الدكتور جمال دي حقيقة مش خيال حاجة واحد مش مسلم مش مصر والمخاططات جمال مش نعم ولكن ولا كلها بسا ذكرها الدكتور كل و ينبغي على كل رئيس و خ ا ص ة في مصر يفهم ا ل ن ق ط ة دي كويس جدا على الكل على الكل و على ال... على لكن في مصر ب ص ف ة خ ا ص ة لان المخطط هو فعلا يهدم مصر و اذا وقعت مصر ه ت ق و ل ع م بدول حقيقة لابد ان احنا ندركها ا ص و ر اللي م ب ن ي لغزة ه و هو غزو في في حقيقة الأمر هو حماية لضهر اسرائيل في حالة الامر لضهر مصر اذا د خ ل و ا مصر عن طريق عن سيناء ي ل ك ن ا ل حمايه ة ت ا م الصور موجود ب ا ل اضافه انهم يضربوا عصفورين ب ح ج ر كده الحمايه اليوم وفي نفس الوقت تشريد شعب كامل وقتل شعب كامل من خلال الصور ر ندرك فينبقى في في علينا حقيقة موجودين اليهود المسيحيين ان احنا كلنا انها عداءنا وكمان في حاجة مهم. مم. مم. من نشكوا من وحب واحدة حاجة هم مهمة امتى م ص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 لابد ان هناك تدخل وكان ت ض ي ق موجود كان موجود من و و ج د م حوالي عشرين س ن ة او خمسين سنه فاتو ولكن دي حاجة و ر د ة ج د ي د ة علينا اذن ايه المخطط ا ل ل ي ح ندركه ا ن لابد ان ح نفهم ا ن كلام الدكتور جمال جيدا جدا、صحيح. ونفهمه لكن للاسف ن ا يوجد فيدنا حقيقة فعلا م ا ي ش فيدنا اي حاجة ينبغي على رؤسانا انهم يتقوا الله فينا ش و ي ة ويراعوا المخطات ط دي كلها ويدركوا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 ف المفروض ل ا ز م يعد نفسه ا لمواجهه كيف؟ ل الناس ل دريانة ل الخطر تقول له الحريق على الأبواب ن لكن كل واحد أن ا الحريق لسه عنه. ما ا س لسه تدرك أحد ع ن د لابعيد هذه سلبية م الاخطار فيهش إيجابية. فإذا إيجابية ا م س أ ل ة ربي ولتأخذ ع ل ي أ م و ف ي و ن على المنكر ق ل وعي الامه الإسلامي ن ت ب و خلوا بيننا وبين عدونا ا ما لنا بيننا إلى يضبر ا ل م ش ك ل ة انك لا تستطيع العدو المغتصب لفلسطين انك اعترفنا به انه صاحب فلسطين ي وعندما فاته عندما عاوز ي ع م ل جدار الكتروني ف يخرج عليه واحد ي ق و ل ل ا ط ب ما يبني يعمل جدار مدي ا ارض اسرائيل ارض اسرائيل كن ت ك ن ت اعترفت للمغتصب الذي اغتصب بيت المقدس الارض التي بركها الله ا ل فيه ع مهاجر ي م ابراهيم عليه السلام ولوط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 ولا ا ل س ل ط ة ع ن د ه ان ما تخفيه ل ك اقول ل م لماذا تحرك الغرب ده النهاردة مظاهرات في كاليفورنيا في أ م ر ي ك ا ومظاهرات في اليونان ومظاهرات حتى في سيناء、صحيح. مظاهرات في... الله. لماذا لم تتحرك يا ولايه ا ل م ت ح د ة ا ل أ م ر ي ك ي ة لما حدث ل أ ه ل غ ز ة المحصورون والذين يعانون من الحصر والقتل والتشريد لماذا؟, لماذا لم تتحرك الامم ا ل م ت ح د ة احنا حيال مجرمين ذما ج ر ب ن ا وكذلك نفصل وياتو ا لتستبين سبيل المجرمين في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 وتكلم عن ا ن ه يستهدفون منها المنظمات ال التي تجاهد لتحرير فلسطين وذكروا منهم اسم الحماس د م من ا ع كامله ن من ا ا ل ت س ع د و ي قالوا ن ا ل الصهيوني العدو ال ال الغربي ع د و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 أطرحات ما شاء ا ل ل هناك تبارك تعالى س أ ل ل ل ه ت ب ا ر تعالى أن ي بعض ا ر ك في ل اللهم أمين. الكرام يعني في النهاية لأن م عمرك أمين مشاهدنا ك وفي الوقت في يعني ينفعش بعد ع دكتور انتهى الامور ل ا د الكرام احنا عرفنا وسمعنا في هذه ا ل ح ل ق ة وفي ا ل ح ل ل ق ة ا س ا ب ق ة عن المخططات ا ل س ه و ن ي ة لتدمير مصر, مصر ولتقسيم م ز مصر إ ل ى ع د ة دويلات في د و ل ة و ا ح د ة ا ل أ م ر مش م ق ت ص ر على مصر فقط ولكن على كل دويلات ل دولات ا ت دولات دولات متفرقة ع يبقى ا ة و ي ا خ ذ الساحل الشمالي من رشيد لضميرات وينزل م ا لام م لا المواد ان شاء الله ي ن ا ا ل ر منها وهي مخططات موجودة ي مخططات ب ن فيه و ا كل ف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 يعني بالله عليكم انتم أ متابعين ومتبعين ا ل قنوات الدنيا كلها على وجه العموم ومتبعين ق ن ا ة الرحمه ة على و ج الخصوص من ا ل ل ي بيتكلم ده الهدف كله بندعو、للتسامح. بندعو、للحب. بندعو、للتعاون. بندعو、للتشارك. بندعو、للألفة. بندعو لتعليم ولتعليم نبي الإسلام محمد فدي ده بندعو كله الله عليه كله أننا للتسامة للتعاون للتشارك القرآن الإسلام أصوات أنا الكل فاي لكلام لإحنا للانتماء للحب للألفة لتعليم ولتعليم صلى وسلم نبي بتمنى أن الكل يبقى بندعو لحب هذا البلد و ن س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يديم على مصر أ م ن ه ا و أ م ا ن ه ا وسائر بلاد المسلمين واجعل مصر أ م ن ا أ م ا ن ا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين بلاد اللهم, أمين. اللهم أمين. مشاهدين الكرام في النهاية أمين باسمكم شكرا لكم صح النبي لصحبه ا ي ر ت و ا فاذا س ع ي م للرياض ف ا س ر ع